وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمَنُوا منكم والذين أُوتُوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يبين جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يبين جواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون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 أَئِكَ حِزبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُمْ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 وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي بِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِبِينَ فِيهَا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا